شمال إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذوم مدعورا لمن تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين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 فَوَسَلَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبَدِّي لَهُمَا مَا بُرِّيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْقَانِدِينِ فقاسمهما إني لكم مِنَ من النصحين فدلهما بغرور فلما ذق الشجرة بدت لهما سوءهما وقفقا يخصفان عليهما من رق الجنة